فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع فإن خدتم ألا تَعْدِلُوا لا أَوْ فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفاء التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واتسوهم وقولوا لهم, وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا فَإِنَّا نَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلیهِمْ أموالهم وَلَا تَأْكُلُهَا فَدَفَعُوا إلیهِمْ أموالهم وَلَا تَأْكُلُهَا إصْرابًا وَبِدارًا أَيْ يَكْبُوُ وَمَن كَانَ وَرِيًّا فَلْيَسْتَعْفِدْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلَ بِالْمَعْطِ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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو القربى وَالْيَتَامَى والمساكين فارزقوهم منه وَقُولُوا لَهُمْ, وقولوا لهم قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَالْيَتَامَى لَا تَقْتُلُوهُمْ إِلَّا بِالْعَدْلِ وَلَا تَسْأَلُوهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ فَإِن كَانَ شَيْئًا فَأَعْطُوهُ وَاكْتُبُوا بِالْكِتَابِ الَّذِينَ لَوْ تركوا من خلفهم ذرية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 أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الرضع مما تركنا من بعد رصية من بعد وصيتي يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن التمن مما تركتم من بعد وصية من بعد وصية توصون بها أودين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 فَإِن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إِنَّ الله كان تروابا رحيما إِنَّمَا التَّوْبَةُ على الله للذين يعملون السوء بِجَهَالَةٍ ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنصارا فلا تأخذوا منه شيئا فتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكعوا ما نتح من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومغتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الاخ وبنات الاخت واماتكم اللاتي ارضعنكم وخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وامهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اِلَّا لم تكونوا دخلتم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ من أَصْلَابِكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قد سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانجحوهن غيرون نبي اذن اهلهن نواتوهن نجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخذا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 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفل عنكم سيئاتكم وندخلكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما مكتسب، واسالوا الله من فضله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 فَإِنَّ طَنَّكُمْ فَلَا تَبْرُو عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا وَإِنْ خَفَّمْ شِقَّةً بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِيْوِيْدَ اصْلَاحِي وَافْقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى, وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إِنَّ الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم بها الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساقرينا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 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يرد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سفاها حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عبثا سبيلا حتى تغتسلوا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 ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤطون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما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 ومن يطع الله اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ النبيين مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ذلك الفضل وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ بالله عليما ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وكفى بالله عليما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 ان كيد الشيطان كان ضعيفا فلم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايدياكم و الصلاة الصلاه الزكاة الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كغشيه الله او اشد غشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخذك الى جل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن ولا تعلمون أينما تكونوا الموت ولو كنتم في برود مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك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 من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تغلى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه، فإذا برسوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وتفى بالله وكيلا أَفَلَا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وَإِذَا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإله الْأَمْرِ منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا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 فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إِلَى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاؤوكم حصرت صدورهم او صُدُورُهُمْ حصرت صدورهم أَوْ قَوْمَهُمْ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتتلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما عدوا إلى الفتنة اغفصوا بيها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 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قائدا فيها, فيها وغضب الله عليه ولعنه وَأَعَدَّ لَهُ عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضررتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام اليس كمن درتم عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبر فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرون الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفتهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفتهم على القاعدين درجة وكلهم وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا الا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 وَذَّا الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيرُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَاً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَاءً تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذَرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون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 وأنسل الله عليك الكتاب وَالْحِكْمَةَ وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فضل الله عليك عظيما لا خير فِي كثير من نجواهم إلا من أَمَرَ بصدقة أَوْ معروف أَوْ إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا آلِهَةً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْضُولًا وَلَئِن ضَلُّوا إِنَّهُمْ وَلَهُ مَن يَنصُرُهُمْ وَلَا مُنصِرِينَ لَهُمْ فَلْيُبَثِّنْ مَا ذَكَّرَنَّ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 وَمَا يُتلى عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ إِلَّاتِ إِذَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَّبُونَ أَنْ تَنْفِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تقوموا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَ و ان مِنْ خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما اي يصلحا بينهما صلحا و صلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا الانفس الشح اللَّهَ كَانَ تحسنوا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النِّسَاءِ وَلَوْ تستطيعوا بين النساء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 وَإِنْ تكفروا فَإِنَّ لله مَا في السماوات وَمَا في الْأَرْضِ وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وَمَا في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يَشَأْ يذهبكم أَيُّهَا الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة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 فلا تتبعوا الهوى أن تعبروا وَإِن تلووا أو تعرضوا فَإِنَّ الله كان بما تعملون خبيرا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أَنزَلَ من قبل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 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا الَّذِينَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وَمَا الَّذِينَ اسْتَغْنَوْا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَدْعُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهُمْ وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيكَلاَلَهُ إِنَّمَا الْكَلَايِسُ سَلَمٌ وَلَهُ أَخٌ فَلَهَا نَصِيبُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم السلسان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذة لمثل حظ أنسيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم